كلمات وغناء ابن قوات 17 الفنان أكرم أبو غبن حرس الرئيس معناش من رئاسة والسباعطش جو عزم وإرادة حرس الرئيس معناش من رئاسة والسباعطش هو ابو عمار قائدنا رمز بلادي هو ابو عمار قائدنا رمز بلادي دورا يا شعب دوروا على لا عادين رفيق زيام روحو دايما بتنادي حرس الرئيس نادي حرس الرئيس دور على لا عادي يا ابو فادي انت رمز الحريه يا ابو فادي انت رمز الحريه وحنا معك نتصدى لا عادي حرس الرئيس معنا شمر القياس والصابطه قوي عزم الغيراضي حرس الرئيس معنا شمر القياس والصابطه هكوم وأجسم يمينك على المصحف ما تتخلى عندينا دينك يا بني الرئاس هكوم وأجسم يمينك على المصحف ما تتخلى عندينا دينك <تصفيق> انصب الغم وتحضر فيك مينك انصب الغم وتحضر فيك مينك يا ببراهيم والله تسلم ايدك الرئيس معنا شام الرئاس والصباط طعش جوي عزم وإرادة شمري اس والصاب بتنادي على الاحرار دوروا على لا عاده رمضان رمضان نروحوا دايما بتنادي على الاحرار دوروا على لا عاده الصباطك رمزك كل بلادي والصباطك رمزك كل بلادي والعاصفه هي رمز الاحرار حرس الرئيس ما حرس Käsin ja sabatat, kuvi, asun ja